ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فافقون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمَتَاعُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 غيرات مستقيم ولقد اضلل منكم جبالا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحكم على تُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَ تباقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ